بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم سر سرنجد نداولو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو أو جوركس أويا كبال بهتي وودنيتو بياي دا هل ولا يحض على طعام المسكين هاني كسي جناده تا خوردنو خوراك ببخشيت نداران ونذاران فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جحوروا ويلابون يشكرانك او يشكراني جنادا بن كار كردي نيال سريانو دلينا دنيو لي غافلن الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اوان اي كر يابازنو برو كشنو يجدكنو ديانا درب خانو اندربخنو ايمان داران بخالتينن هميشة هولددن بو قد اغا كردني همو تساكو يارمتيو كو مچيو هاو كاريك